البك حينين يا نبي وما فيش حنان عليك أو كبي الشمس تطلع في الغروب لما بتزعل عصبي قال النبي أنا مش سعيد عصفوري مات وكان وليد صلع عشان نورك عيتي وفي كل عين دمعه شهي من الحب اللي تستغربوا ومن الحقيقه بتهربوا سيدنا النبي في بيت الصبي وكل ليله بيلعبوا نبع الفرح فاض من عينيه لما النبي طب طبا عليه وبرحمته وحيته صف الملاك بن إذن البحر تملأه الدموع وندا المحبة على الفروع يرث الحنان آخر الزمن تبكي الصحاب من الخشوع للحب ناس طيبه ومهما بعدوا قريبين من غير ما عاد رب لعيبه يندهلوا قلبي الحزين من الحب ليه تستغربوا ومن الحقيقه تهربوا سيدنا النبي في بيت الصبي وكل ليله بيلعبوا نبع الفرح فاض من عينيه لما النبي طبطب عليه وبرحمته وحنيته صف ملايكه بين ايديه